ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم إذ قالوا لنبيهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم قتال ألا تقاتلون